الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء نبدأ بدرس جديد يقول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن الهمزة للاستفهام ومعناه التوبيخ أفلا يتدبرون والتدبر التأمل والتفكر في الشيء وإطالة النظر فيه إقبال وإدبار والمعنى معنى الآية أفلا يتدبرون القرآن أن يتأملون ويتفكرون فيه ويتفهمونه ويتبعونه لفظا ومعنا وعلما وعملا فانهم لو تدبروه لدلهم على كل خير ولا حذرهم من كل شر ولملأ قلوبهم من الايمان وافئدتهم من الايقان ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية ولبين لهم الطريق الموصل إلى الله وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها إذن الآية فيها الحث على تدبر كتاب الله تبارك وتعالى وقد جاءت الآيات الآمرة بذلك يقول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب في هذه الآية بين الله تعالى أن الغرض الأساس من إنزال القرآن هو التدبر والتذكر لا مجرد التلاوة على إظم أجرها وقال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قال ابن كثير يقول تعالى امرا عباده بتدبر القران وناهيا لهم عن الاعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمه وألفاظه البليغه افلا يتدبرون القران فهذا امر صريح بالتدبر والامر للوجوب وقال الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال الله تعالى أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به قال ابن مسعود والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقراه كما أنزله الله قال الشوكاني يتلونه يعملون بما فيه ولا يكون العمل به إلا بعد العلم والتدبر وقد قال الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا قال ابن كثير وترك تدبره وتفهمه من هجرانه وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله حينما ذكر هجران القرآن وأنه أنواع ذكر من أنواع الهجر أن يهجر الإنسان تدبر القرآن ومعرفتي ما أراد المتكلم به منه وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام معه ذات ليلة فكان يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ فهذا تطبيق نبوي عملي للتدبر أثر ظهر أثره بالتسبيح والسؤال والتعود وعن بذر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقدم التدبر على كثرة التلاوة لأن التدبر كما هو معلوم يعني يستخرج الإنسان به الحكمة والعلم من هذا الأمر حينما يتدبر الإنسان قول الله عز وجل وما من شيء فهو يخلفه هل يبخل هل يمسك كما أن الإنسان حينما يتدبر ذلك الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ما من صباح إلا وينزل ملكان يقول أحدهم اللهم أعطيهم أمفقا خلفا واللهم أعطيهم أمسكا تلفا حينما يتدبر هذا الحديث هذا الحديث يقوده الى الانفاق وعدم البخل الى الكرم لانه يريد هذا الدعاء حينما يتدبر قول الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والارض وعدة المتقين الى اخره وان الله امر بالمسارعه ليس فقط في العمل المسارعه أمر زائد امر زائد على العمل المسارعه ان تبادر وان تسارع الى هذا الأمر والآيات في ذلك كثيرة يقول ابن القيم رحمه الله ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن وجمع الفكر على معاني آياتها فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتهما وأسبابهما وثمراتهما إلى آخر ما قال فانفع شيء تدبر هذا القران لان هذا القران نزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم لما فيه, عليكم السلام لما فيه ماذا سعاده البشريه والكتاب الذي فيه سعاده البشريه حينما يقرا ولا يعرف معنى كيف تسعد البشريه هذا الكتاب سعاده للبشريه ونور وهدى وفيه النور من جميع انواعه والهدى فحينما يتدبر يعرف معنى فانه يكون سعاده للانسان ولذلك من اعظم الامور حينما يوفق الانسان لتدبر القران يقول السعدي رحمه الله وكلما ازداد العبد تاملا فيه ازداد علما وعملا وبصيره لذلك امر الله بذلك وحث عليه واخبر انه هو المقصود بانزال القران كما قال الله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبر اياته وليتذكر اولو الالباب وقال تعالى افلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفالها ومن فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بانه كلام الله لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا فترى الحكم والقصة والإخبار والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع كلها متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها بعضا فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور إلى آخر مقال طيب وقد جاء الأمر بتدبر القرآن كما قلنا في الآيات التي سبقت ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وقد قال بعض السلف دواء القلوب في خمسة أشياء وذكر منها تدبر القرآن وقال مالك بن دينار ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيفة ربيع الأرض قال ابن قيم رحمه الله في كتابه الفوائد إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله قال ابن تيمية رحمه الله الشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب على الانتفاع بالقرآن لأن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاءا انتهى من مجموعة الفتاوى لبنتيمية احفظوا هذه الفائدة لأن قراءة القرآن على الوجه المطلوب به تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء نعم منه شفاء القرآن شفاء من الأمراض المعنوية والأمراض الحسية ولذلك لماذا شرعت الاستعاذة قبل القراءة من الأسباب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب غفت اللفات أن الإنسان حينما يهمه على يهمه بقراءة القرآن فإن الشيطان يأتي ليشغله عن قراءة القرآن لأن قراءة القرآن على وجه المطلوب لها آثار عظيمة من الإيمان والطمعنين والراحة وغيرها فيأتي الشيطان يوسوس للإنسان ويشغله عن تدبر القرآن وعن تفهم القرآن وقال تعالى في ذم ترك تدبر القرآن وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب عليم وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الخوارج يقرأون القرآن لا يجاوز على جرهم كانوا يقومون الليل يصمون النهار، أهل عبادة ما يكذبون أهل صدق وقتلوا المسلمين قتلوا المسلمين صلى الله عليه وسلم لا يجاوزوا حناجرهم يقرأون القرآن لا يجاوزوا حناجرهم تقول عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبق معنا في سورة العمران أنه لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ماذا فعل أبو طلحة تبرع تبرح بيرحاء حب ماله لأنه سمع الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ومن الأمذل الواقعية أيها الأخوة ما حدث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقصته معروفة مع مستح لما نزل الله أو أنزل الله ضراءتي تقول عائشة قال أو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته وفقره والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا لماذا؟ لأنه تكلم في عائشة اسمع هذه الآية العظيمة تدلك على عظمة هذا الصحابي الجيد الصديق رضي الله عنه فأنزل الله ولا يأتل أولي الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجر في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر لي فرجع في نفقتي على مسطح. وقد تكلم في من في ابنتي في أرضه بل جاء في روايات الله اعلم بصحتها لكن قرأتها وأزاد وزاد ماذا النفقه؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم مباشرة احب أن يغفر الله لي وردد ابن مسعود ربي زدني علما وردد سعيد سيد التابعين سعيد بن جبير واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقال عثمان لو طهرت لو طهرت القلوب ما شبعت من كلام الله وقال شيخ الإسلام والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به فإن لم تكن هذه همة حافظة لم يكن من أهل العلم والدين ورحم الله بن القيم ما أصدق ما قال إذا قس قلب قحضة العين قال ابن تيمية وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء أحدها تدبر القرآن والثاني تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآيات التي تبين أنه حق والثالث العمل بموجب العلم ذكر ذلك في مجموع الفتاوى من أراد أن يصل لدرجة اليقين من ذلك تدبر القرآن وقال ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق قال ابن القيم والرب يدعو عباده في القرآن لمعرفته من طريقين النظر في مفعولاته التفكر في آياته صح النظر في مفعولاته إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك لا في البحر ما ينفع الناس ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الباب كثير في القران ثانيا التفكر في اياته من مراد في الايات هنا الوحي الشرعيه مثل هذه الايه افلا يتدبر القران افلا يتدبر القران فالله عز وجل في القران يدعون لمعرفته الى النظر في هذه المخلوقات في هذه النظر في مفعولات الله والتدبر لاياته الشرعية لان ما أنزل القرآن هكذا ثم قال الله تعالى ولو كان من عندي غير الله أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي اضطرابا وتضادا كثيرا أي وهذا القرآن سالم من الاختلاف فهو من عند الله كما قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير وجد فيه اختلافا كثيرا أي تفاوتا وتناقضا يناقض بعضه بعضا وهذا من إعجاز القرآن لا تناقض فيه هذا من إعجاز القرآن وإذا ماذا يقول كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا كل من عندي ربنا حينما قرأت المتشابه أهل الزيغ يتبعون المتشابه أما أهل الرسوخ في العلم يقولون كل من عندي ربنا وهذا المتشابه يرد للمحكم يعني من عند الله عز وجل أي المحكم المتشابه منين؟ من الله عز وجل فلهذا ردوا المتشابه للمحكم فاهتدوا والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا ولهذا مدح ولهذا مدح الراسخين في العلم وذم الزائغين إذن لوجدوا وجدوا فيه اختلافا كثيرا أن يناقض بعضه بعضا ويكذب بعضه بعضا وهذا قول جماهير العلماء نعم فمن فوائد الآية الحث على تدبر القرآن وفيه توبيخ من لم يتدبر القرآن وفيه في الآية عظمة القرآن الكريم حيث لا اختلاف فيه ولا تناقض وفيه إثبات أن القرآن كلام الله ثم قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا هذه أيها الأخوة هذه الآية عظيمة هذه تربيه للمجتمع المسلم تربيه للمسلم من خطر الإشاعات ونشر الإشاعات وبالذات متى في هذا الزمان كما سيأتي وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يذاع به قال ابن كثير إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صح وقال السعدي هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم عن فعلهم هذا غير اللائق وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمر وشرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخير بل يردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها وضدها فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعه إلى آخره وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف وإذا جاءهم أمر المراد بالأمر هنا الخبر الذي يكون له أثر إذا أشيع وأوذيع هذا المراد بالأمر مثل ما نقول جاء خبر أن الجيش الإسلامي هزم وصار فيه قتل أو جاء خبر أن الجيش الإسلامي انتصر أو غيرها من الأخبار العامة كما يحدث في الواقع الآن تصير بعض الأمور الكبيرة والعظيمة مما لا يعرف فيستعجل بعض الناس يذيع هذا الخبر قد يكون في خطر نعم قد يكون في هزيمة المسلمين قد يفرح بذلك المنافقين وكذلك الخبر السار ينبغي أن يتثبت به الإنسان لأنه يترتب عليه أمور كثيرة وإذا جاءهم أي المنافقين كما روي ذلك عن بعض السلف أو ضعفاء المسلمين أو هؤلاء وهؤلاء معنى الآية تشمل الجميع لكن هي في المنافقين أو في ضعفة المسلمين المنافق له أهداف طبعا وضعفة المسلمين الذي أقل صغير أول ما يسمع بالخبر يأتي ويقوله الخبر ما ينبغي أن تنقل كم من خبر نقل ظهر غير صحيح وقد يكون طعن في فلان وطعن في فلان وقد يكون أضراره عظيمة أضراره عظيمة وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف سواء كان فيه سرور للمسلمين أو كان فيه خوف أذاعوا به أي أفشوه وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقف على حقيقته نعم قد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع رواه مسلم في المقدمة وقد جاء في حديث المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال قال ابن كثير أي الذي يكثر من الحديث أما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين صلى الله عليه وسلم ولو ردوه ما هو ذلك الأمر الذي جاءهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر المراد بأولي الأمر كبار الصحابة البصراء بالامور وقيل المراد بهم الولات وامراء وأمر السرايا اي وسكتوا فلم يذيعوا ما جاءهم من الخبر حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذو امرهم هم الذين يتولون الخبر عن ذلك بعد ان تثبت عندهم صحته او بطلانه فيصححونه ان كان صحيحا او يبطلوه ان كان باطلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي لعلموا ما ينبغي أن يفشى منه وما ينبغي أن يكتم لأن أصحاب العقل وأصحاب الرأي يعرفون أن هذا الخبر ينبغي أن ينشر هذا الخبر لا ينبغي أن ينشر نعم المعنى ولو أنهم فعلوا ذلك لعلموا من جهة الرسول ومن جهة كبار الصحابة حقيقة تلك الأخبار وما يجب عليهم نحوها من كتمان او اذا إذن فيه وجوب التثبت بالأخبار، ونسأل الله السلامة، ونعوذ بالله من زيغان القلب. الآن ماذا انتشر؟ انتشر أمر اسمه سبق صحفي. تعرفون ما معنى سبق صحفي؟ يعني حينما يرى مثل خبر والعياذ بالله أبقت لبناه. نسأل الله السلامة يعني كما تقرأون الآن خاصة في المجلات التي تسمى المجلات الإلكترونية، أو مثلا يعني فاحشة. فاحشة. ربما فاحشة مثلا بأخت أو إلى آخره مع ذلك يبادر يبادر ماذا؟ لكتابتها مع أن هذا الخبر لا يليق نشره حتى لو كان صحيحا يعني في أخبار صحيحة لكن لا يليق بنشرها لا يليق أن تنشر وأن تذا ومع ذلك يتسابقون بعض الناس من أهل الصحف أو من أهل الجرائد أو في المنتديات من أجل ماذا؟ فقط من أجل سبق صحفي نعوذ بالله لا يبالي أن هذا الخبر لا يليق أن ينتشر بين الناس ولا يليق أن يذاع بين الناس لماذا؟ لأن بعض بعض الأخبار خاصة متعلقة في الفواحش إذا ظهرت وانتشرت هاه ذهب ذهبت ذهبت قوتها و وذهبت هيبتها كم هو الموجود الآن طبعا ذهبت الحياة وغير الحياة لكن جاء ما يسمى بالسفق الصحفي ولا يبالون وتخرج الأخبار بالمجلات والجرائد والجولات حتى أصبحت الأخبار القبيحة التي لا تليق ولا تجوز ولا ينبغي أن تذكر يعرفها الصغير والكبير نعوذ بالله وأصبح الشخص حينما يتضارب مع شخص أو يذبح أو يقتل ابنه أو يقتل قريبه أو غيرها ينبغي أن عليه يمسك عند ولي الأمر ويتصرف فيه ولي الأمر أصبح يعرف به القريب والبعيد نعوذ بالله زمن يعني مشكل زمن لا يتعدى بالقرآن ولا يعرف هذه الأمور وتولى الأمور غير أهلها كما جاء في الحديث أن من علامات الساعة أن يتولى الأمر غير أهله ويهم شباب صغير يريد فقط سبق صحفي والله مقالي في المنتدى قراءه عشر ألاف مقالي في المنتدى ما هو مقالك يعني ينفع الناس مقال خبر عاجل رجل يقتل ابنه امرأة تقتل زوجها وغيرها من الأخبار والأمور التي تعرفونها يفضح رجل فلان ضرب فلان ضرب فلان فعل وفلان فعل كما هو موجود نعم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إن عدم التفبت بالأخبار يسبب أضرار عظيمة منها أولا اتهام الأبرياء من الناس زغرا وبهتانا قال الله تعالى أو اتهمت أم المؤمنين عائشة زغرا وبهتانا ما سبب هذا الاتهام عدم التفبت صح عدم التفبت جاء منافق وتكلم في القصة المعروفة فتكلم بعض الناس فوقعوا في الإثم العظيم قال الله تعالى ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين ثانيا وقال تعالى أن تصيبوا قوما بجهاله اتهم الأبرياء ثانيا الحسره والندم فإن بعض الصحابة الذين خاضوا في الإفكي وطاروا به من غير تثبت ولا تبين أصابتهم الحسر والندم لما نزل الوحي من السماء ببراءة عائشة ثالثا التعرض للغضب الإلهي فمن تجرد من التثبت أو التبين كثرت اخطاؤه وتضاعفت عثراته ومن ثم يستوجب غضب الله وسخطه وكلكم تعرفون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله يلقي لهبانا تهوي به في النار بعدما بين المشرقي والمغرب فعدم التثبت أمر خطير الرازي رحمه الله ذكر فائدة خطر المضار التي تعود على الأمة بسبب إذاعة الأخبار بدون التثبت قال أن مثل هذه الإرجافات لا تنفك عن الكذب الكثير غالبا الإشاعات ولو كان الخبر صحيح غالبا لا تنفك عن الكذب الكثير هذا يزود وهذا ينقص إلى آخره ثانيا أنه إذا كان ذلك الخير الخبر في جانب الأمر زاد فيه زيادات كثيرة فإذا لم توجد فيه تلك الزيادات أورث ذلك شبهة للضعفاء في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المنافقين كانوا يروون هذه الارجافات عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كان ذلك في جانب الخوف تشوش الأمر بسببه على ضعف المسلمين ووقعوا عنده في الحيرة والاضطراب فكانت تلك الارجافات سببا للفتنه من هذا الوجه الثالث أن الارجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد والاستقصاء التام وذلك سبب لظهور الاسرار وذلك مما لا يوافق المصلحة وعيد هذه النفائدة رائعة يقول الرازي رحمه الله في خطر الإشاعات أن الإرجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد والاستقصاء التام وذلك سبب لظهور الأسرار وذلك مما يوافق المصلحة واضح ما أنا كلامه لما يشاء عمر الناس دقك تريد أن تعرف الخبر من جميع جوانبه فيصلون حتى يصل الأسرار كما وقع كما تعرفون من قتل بين امرأة وزوجها فبدأ الناس يبحثون ما هي المرأة وما هي أصل المرأة وما أصل المرأة وماذا ابنها وابنتها وكيف قتلت الزوجة زوجها وحتى دخلوا في أمور في أمور داخلية كما تعلم الناس تتكلم وأغلب الناس نسأل الله السلام الآن قل الدين وقل الخوف فيتكلمون ما أصل هذه المرأة وكيف قتلت هذه المرأة قتلت كذا وكانت هل كان يشرب الخمر هل كانت تشرب الخمر هل فعل هل كان كذا وكذا وبدأ يدققون في أمور ماذا داخلية أسر لا تليق. سال الله السلام. رابعاً أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين والكفار. فكل ما كان أمن لأحد الفريقين، كان خوفاً للفريق الثاني. فإذا وقع خبر خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وألات الحرب لهم، أرجف المنافقون بذلك. فوصل الخبر إلى الكفار، فأخذوا في التحسن من المسلمين. وإن وقع خبر الخوف للمسلمين بالغوا في ذلك وزادوا فيه فظهر من ذلك أن ذلك الارجاف كان من للفتن والآفات من كل الوجوه ولما كان الأمر كذلك ذم الله تلك الإذاعة وذلك التشير ومنعهم منه كلام جميل كلام جميل في خطر الإشاءة والواقع أكبر كم ظهر من أقوال وظهر من كلمات وظهر بالجولات أمور ظهر أنها خطأ وكذب وإثم عظيم فنقيل اذا إذا كان الذين أمرهم الله برد هذه الأخبار إلى الرسول وإلى أولي الأمر هم المنافقون فكيف جعل اول الأمر منهم؟ نقول الآية في المنافقين ليس كذلك؟ فكيف قال وإلى اول الأمر منهم؟ الجواب إنما جعل اول الأمر منهم على حسب الظاهر للمنافقين في الظاهر؟ مع الجيش الإسلامي ومع الدولة الإسلامية بين المسلمين لأن المنافقين؟ يظهرون من أنفسهم أنهم يؤمنون ونظيره قول تعالى وإن منكم لمن لا يبطئا وهي في منافقين وقوله وما ما فعلوه إلا قيل منهم وهم في المنافقين فخطر الإشاءة خطر عظيم وخاصة في هذا الزمان تنظرون في الجرائد والمجلات الآن كيف يظهر أمور عظيمة وأصبح الناس يدققون وأصبح فقلت هيبة المرسية وقلت هيبة الطاعة وقلت هيبه المنكرات وأصبح المنكر ليس ذلك الأمر الخطير الذي يستحيى أن يتكلم به ودخلت الدشوش البيوت زيادة على ذلك فعرضت المحرمات والمنكرات عيانا بيانا حتى في بيوت الصالحين حتى أصبح المنكر ليس له ذلك الهيبة وهذا أمر معلوم شهور جدا فكيف والجوالات وغيرها فالله المستعان، وهذا الزمان زمن سوء والمتمسك بدين له أجر عظيم وهذا الزمان بداية علامات الساعة فقد انتشرت الفتن والمنكرات عند الصغير والكبير بل أصبحت في جيوب الناس تجد الإنسان في جواله موسيقى وأغنية عيانا بيانا وهذا مستقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام في انتشار الغناء والمحرمات بأنواعها ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أي لولا ما تفضل الله به عليكم من ارسال رسوله وانزال كتابه لاتبعتم الشيطان فبقيتم على كفركم إلا قليلا منكم أو إلا اتباعا قليلا منكم إلا قليلا أي إلا قليلا منكم وقيل إلا قليلا أي إلا اتباعا قليلا منكم اتبعتم الشيطان إلا قليلا لم تتبعوه وقيل إلا قليلا أي منكم من الأشخاص إلا اتبعتم الشيطان إلا فئة منكم لكن رحمكم الله ورحم الله رحمكم الله وأعطاكم من فضله فلم يفعل ذلك نعم وقد اختلف العلماء في معنى هذه الآية على أقوال كثيرة وقد ذكر بعض العلماء أن المعنى إلا قليلا واختيار الطبري أن القليل مستثنى من الإذاعة أي لا أذعتموه إلا قليلا منكم لم يذع هذا الأمر هذا اختاره الطبري وجمع من أهل وقالوا إن القليل مستثنى من الإذاعة هذا اختيار الطبري لكن يعني حقيقة ما يساعده ما يساعده السياق لكن القول الأول ذكرناه أصح. وقيل إن هذا من المقدم والمؤخر فالمعنى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به إلا قيلا منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كلكم ولم ينج منكم قليل ولا كثير لكن الذي يظهر المعنى الأول أصح وهو, وهو ما تفضل الله به عليكم من إرسال رسوله وإنزال كتابه لاتبعتم الشيطان فبقيتم على كفركم إلا قليلاً منكم ما معنى القول الأول إلا قليلاً منكم أي إلا أفراد قلة هذا القول الأول والقول الثاني إلا قليلاً منكم أي إلا اتباعاً قليلاً منكم يعني اتبعتهم الشيطان في جميع أموره في جميع أمور من الشيطان إلا في بعض الأمور هذا القول هو الصحيح قال السعدي وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه من فوائد الآية الحرص على عدم إذاعة الشيء إلا بعد التيقن من معنى من فؤاد الآية أن الله إذا نهى عن شيء بين شيئا مباحا حرم الربع وحل الربع حرم الزنا وحل الزواج التحذير من التعجل في نشر الخبر وفيه من فؤاد الآية التعمق في التثبت من فؤاد الآية اللجوء إلى الله في طلب الفضل ومن فؤاد الآية ذم من اتبع الشيطان نكمل الآية نكون ان شاء الله في الدرس القادم نسال الله عز وجل يوفقنا واياكم لما احب ورضى والله تبارك وتعالى على وصلى الله وسلم على نبينا محمد